على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في المتخذ من, من أموال الربا والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان وزي وزيت الزيتون والبطم جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر وعنه, وعنه أنهما جنس, جنس واحد والأصل أصح والأول أصح لانهما فرعا اصلين مختلفين فكانا جنسين كالادقه قول المعلف رحمه الله تعالى والمتخذ من اموال الربا معتبر باصلاه يعني المحول عن ربوي مثل الدقيق الدقيق دقيق الشعير ودقيق الحنطة ودقيق الذرة ومثل الزيت زيت السمسم وزيت الذرة وزيت كذا ومثل الخل خل التمر وخل العنب وخل كذا هذا المتخذ من الربوي كل نوع منه جنسا بذاته ما يقال إن هذا دقيق فهو جنس واحد لأنه في المظهر مثلا دقيق الذرة ودقيق الذر ودقيق الشعير قد يقول قائل هما جنس واحد لأنه دقيق والزيوت جنس واحد لأنها كلها زيت مثلا والسمن المستنتج من لحوم الإبل أو من لحوم الغنم قد يقال إنه زيت أو شحم أو نحو ذلك فهو جنس واحد هذا فيه روايتان الرواية الأولى أن كل مستخرج بحسب أصله المستخرج من القمح قمح والمستخرج من الشعير شعير فيجوز استبدال وبيع دقيق الشعير بدقيق القمح متفاضلة ويجوز بيع زيت السمسم وزيت الذرة متفاضلة بشرط أن يكون يداً بيده ويجوز بيع سمن السمن المستخرج من الغنم بالسمن المستخرج من البقر متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد فهذا المستخرج من الربوي يعني مما يدخله الربا هذا قصده لأنه ربا مثلا نقول القمح ربوي يعني يدخله الربا لا يباع قمح بقمح متفاضلا الشعير ربوي بخلاف قولنا مثلا الثياب والسيارات هذه ليست بربوية ما يقال لها ربويه يعني تستبدل سيارة بسيارتين وتزيد أحدهما على الآخر لا بأس لأن هذا ليس بربوي فالمراد بالربوي يعني ما يدخله الربا الذي لا يباع بجنسه متفاضلا والمتخذ من أموال الربا معتبر باصله يعني رجع إلى أصله زيت كذا دقيق كذا خل كذا فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد مثل الدبس مستخرج من التمر هذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا دبس مستخرج من نوع من أنواع التمر وهذا من نوع ثالث وهذا من نوع رابع كلها يعتبر جنس واحد لأنه مستخرج من جنس واحد التمر وإن تنوع فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلف أسماؤه المستخرج من البر قد يكون دقيق وقد يكون جريش وقد يكون هريس أنواع وهو مستخرج من أصل واحد لا يباع شيء بشيء متفاضله لأنها ترجع إلى أصل واحد وهو القمح مثلا المستخرج من القمح والمستخرج من الشعير يباح بعضه ببعض متفاضلا لأنه مستخرج من جنسين فهو جنس واحد وإن اختلفت اسماءه كالدقيق والهريس والجريش ونحو ذلك اختلفت الأسماء لكن الأصل هو قمح فهو أصل واحد وما أصله أجناس مثل دقيق البر دقيق الشعير دقيق الذرة دقيق الدخن هذا أجناس متفاو أجناس مختلفة فهو أجناس وإن اتفقت اسماءه كأن يقال عنه إنه دقيق او اتفقت اسماءه يقال خل خل التمر وخل العنب وخل الجزر وخل الفجل وخل الخيار هذا اجناس لانه وان قيل عن الجميع هو خل الا انه الا ان اصله اجناس متعدده فهو اجناس وان اتفقت اسماءه فدقيق الحنطة والشعير جنسان، يعني دقيق حنطة ودقيق شعير يجوز أن تبيع دقيق الحنطة الصاع بثلاثة اصع من دقيق الشعير ولا ربا، لأنهما جنسان. ودهن اللوز والجوز جنسان لأن هذا مستخرج من اللوز وهذا مستخرج من الجوز مثلا وزيت الزيتون والبطم جنسان البطم حبوب خشنة في داخلها ثمرة تؤكل وإذا عسرت يستخرج منها زيت وهو نبت موجود في بلاد الشام ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله لأن المؤلف مقدسي رحمه الله من بيت المقدس وكذلك خل العنب وخل التمر خل العنب وخل التمر وخل الخيار وخل الجزر وهكذا كلها تعتبر أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وعنه أنهما جنس واحد يعني إذا صارت شيء واحد مثلا كالخل خل عنب وخل تمر وخل خيار قالوا هذا خل انتقل من كونه مثلا أصل عنب وأصل خيار وأصل كذا هذا يعتبر خل فما يبع خل بخل متفاضلا وعنه أنهما جنس واحد والأول أصح لانهما فرع اصلين مختلفين فرع اصلين مختلفين يعني هذا مستخرج من العنب وهذا مستخرج من التمر والتمر بالعنب يجوز بيعه متفاضلا فكذا فرعهما فكان جنسين كالدقه يعني الدقيق دقيق الشعير ودقيق البر سواء يعني جنسان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا نعم وفي اللحم ثلاث روايات احداهن احداهن اللحم هل هو نوع واحد جنس واحد او هو اربعه اجناس كل نوع يجمع مع ما يقرب منه ويصير جنس واحد وتصير مجموعه اجناس اللحم اربعه او هو اجناس متعدده باختلاف اصل الحيوان الذي هو منه لحم طير ولحم مثلا غنم ولحم بقر وهكذا فيه ثلاث الروايات نعم وفي اللحم ثلاث روايات إحداهن أنه كله جنس واحد لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه وكان جنسا واحدا كتم إحداهن أنه كله جنس واحد يقول لحم ما دام لحم يعني انتقل من كونه هذا أصله جمل وهذا أصله غنم وهذا أصله بقر وهذا اصله سمك أخذ اسم واحد وهو اللحم لحم جمل غنم بقر سمك طير دجاج بقر وحش حمار وحش الضبا وهكذا قال هو نوع وجنس واحد وهذه الرواية بعيدة لأنه يختلف لحم جمل ليس كلحم الطير ولحم الظباء مثلا يقال لا بد بيعهما متساويين فهما اجناس بحسب اصلها نعم الروايه الاولى ان اللحم كله جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا والثانيه انه اربعه اجناس لحم الثاني الرواية الثانية يقول نوزع اللحم كله من اوله الى اخره نجعله اربعه اجناس لحم بحسب تفاوته اربعه اجناس بهيمة الانعام جنس الطير جنس الوحش جنس البحر جنس يقول اللحوم اعتبرها اربعه اجناس اذا ابدلت لحم غنم بلحم جمل لا بد يكون متساوي لانه جنس واحد ابدلت لحم جمل بلحم سمك لا حرج في التفاضل بشرط ان يكون يدا بيد اللحوم يقول اعتبرها اربعه اجناس بحسب تفاوتها بهيمة الانعام شيء الإبل والبقر والغنم جنس واحد مثلا الوحش حق البرية جنس واحد الطير بين السماء والأرض في الهواء جنس واحد البحر في قعر الأرض جنس واحد وزعها حسب تقاربها السمك كله جنس واحد ما يطير في الجو جنس واحد ما كان في البريه متوحش جنس واحد ما كان في البلد مستانس من بهيمه الانعام جنس واحد يقول اربعه اجناس نعم لحم الانعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا يقول تختلف لحم البهيمه الانعام ليس كلحم السمك فنعتبر هذا جنس وهذا جنس والسمك ليس كالطير والطير ليس كالوحش حمار الوحش وبقار الوحش والضبا والضبع وغيرها من الحيوانات البرية نعم <تصفيق> نعم والثالثة والثالثة والثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس فكانت أجناس كالتمر الهندي والبرني وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى والثانية لا أصل لها. الرواية الثالثة أن اللحوم أجناس متعددة كل لحم بحسب أصله هذا لحم جمل وهذا لحم غنم هذا جنس وهذا جنس هذا لحم جمل وهذا لحم بقر هذا جنس وهذا جنس فيجوز أن تبيع ثلاث كيلو مثلا من لحم الجمل بكيلو واحد من لحم الغنم لأنهما جنسان بشرط أن يكون يدا بيد فيقول كل لحم جنس بحسب أصله لحم جمل ولحم جمل آخر جنس واحد لحم بقر كبير ولحم بقر صغير جنس واحد لحم الضأن والمعز لأنه اعتبر غنم وزكاتها واحدة ومعالها واحد الضأن والمعز جنس واحد فيقول لحم ضأن ولحم معز لازم يكون يدا بيد ومتساوي لأنهما جنس واحد لحم بقر ولحم غنم جنسان يجوز التفاضل ويشترط ان يكون هيدا بياد الروايه الثالثه انها اجناس لانها فروع اجناس الإبل ليست كالبقر ولا كالغنم ولحوم الوحش مثلا متفاوته لحم الغزال ولحم بقر الوحش ولحم حمار الوحش ولحم الضبع وغيرها من لحوم الصيد تختلف فكل لحم بحسب أصله فما كان أصله واحد حمار وحش مع حمار وحش لازم أن يكون متساوي سواء كان احدهما صغير والاخر كبير او متساويات في السن لانه جنس واحد لكن لحم حمار الوحش مع لحم الغزال جنسان يختلفان فكانت اجناس كالتمر الهندي والبرني التمر الهندي والبرني يختلف ليس مثل أنواع التمور الموجودة عندنا تمر الهند معروف موجود في السوق يسمى بهذا الاسم تمر هندي ليس كالتمر العادي بس اسمه مطابق للتمر العادي وإلا فإنه يختلف جنس آخر فكذلك يقول اللحوم وإن سميت كلها بلحم لكن فرق بين لحم السمك ولحم البعير ولحم البقر ولحم بقر الوحش مثلا او لحم الغزال او لحم الطير مثلا هي مسماها واحد لكن اجناسها متعدده يقول وبهذا ينتقل دليل الروايه الاولى الروايه الاولى تقول مسماه لحم كله طيب نقول الدقيق مسماه دقيق كله الستم فرقتم بين دقيق الذره ودقيق البر فكذلك بين لحم الجمل ولحم الغنم يقول بهذا التعليل يعني انها جنس اجناس متعدده وبهذا ينتقض دليل الروايه الاولى التي تقول انها كل اللحوم جنس واحد والثانية يقولها أصل لها الرواية الثانية التي وزعت اللحوم إلى أربعة أنواع أربعة أجناس نقول ما لا دليل عليها ولا أصل لها عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يروا فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لحم بهيمة الانعام وحده ولحم كذا وحده الرواية الثانية التي وزعت اللحوم إلى أربعة أجناس يقول لا أصل لها فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الانعام كلها ثلاثة أجناس نعم اخرى فعلى هذه ولحم بقر الوحش والأهلية جنسا فعلى هذه الرواية التي هي الرواية الأخيرة أن اللحوم أجناس متعددة فعلى فعل هذه فعلى هذه الروايه لحم بهمة بهمة الان المؤلف رحمه الله رجح هذه الروايه بان اللحوم اجناس متعدده بحسب اصلها فعلى هذه الروايه لحم بهيمه الانعام كلها ثلاثه اجناس ولحم بقر ثلاثه اجناس ما هي الإبل والبقر والغنم والغنم, والغنم يشمل الضان والمعز لأن زكاتها واحدة وتعدادها واحد ونصابها واحد بخلاف الإبل والبقر فيه جنسان نعم ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان ولحم بقر الوحش والج... والأهلية جنسان يعني بقر الوحش لأنه من الصيد المتوحش وبقر الأهلي اللي يربى في البيوت جنسان نعم وكل من فرد باسم, باسم وصفة فهو جنس يقال لحم بقر لحم غنم لحم صيد وهكذا نعم وقال ابن ابي موسى لا خلاف عن احمد ان لحم الطير والسمك جنسان السمك والطير جنسان لتفاوتهما واحد يرتفع في الجو واحد في اسفل البحر نعم وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فاشبهت اللحم وفي الألبان من القول نحو ما في اللحم يعني في الألبان ثلاث روايات أنها جنس واحد لبن البقر والغنم والبعير ولبن بقر الوحش مثلا وغيره قال جنس واحد الرواية الثانية أنه يقسمه إلى مستأنس ومتوحش مثلا الرواية الثالثة أنه يعتبر لبن البعير لبن الناقة مثلا جنس ولبن البقرة جنس ولبن الغنم جنس فيقول يجوز أن يبدل لبن الناقة بلبن البقرة متفاضلا لأن هذا جنس وهذا جنس والرواية الثانية من هذا تقول لبن البقر والناقة والغنم جنس واحد نعم فصل واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة وال والقلب والكرش وأجناس هذه الأنواع وإن كانت مجموعة مثلا يسمى يشملها اسم اللحم أو أنها من حيوان واحد يقول هي أجناس اللحم جنس يعني ما تبدل لحم من حيوان من الظهر بلحم من الفخذ متفاضل بل لابد أن يكون سوى لأنهما جنس واحد لكن لحم بشحم تبدل كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم لا بأس لأنهما جنسان واللحم والشحم والكبد الكبد تبدلها مثلا بلحم من الفخذ متفاضلة بشرط أن يكون يدا بيد لأن الكبد جنس ولحم الفخذ اللحم الأحمر جنس والطحال كذلك والرئة جنس والكلية جنس مثلا تبدل الكليه بلحم من الفخذ أو من الكبد بمتفاضلا لا بأس لأن كل واحد منهما جنس مستقل والقلب والكرش أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة هذا اسم قلب وهذه اسمها رئة وهذه اسمها كلية متفاوتة في الاسم ومتفاوتة في الخلقة والميزة يتميز واحد عنها منها عن الآخر. نعم ليس لحم الكبد مثلا كلحم الرئه يتفاوتان نعم لانها مختلفه في الاسم والخلقه قال بعض اصحابنا الشحم والاليا جنسان لذلك ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله من الحابل الشحم قد يكون اجناس هو كله شحم لكن شحم الكلية شحم الالية الية الخروف مثلا والشحم الذي يستخرج من البطن هذا يختلف عن هذا هذه اجناس نعم وقالوا اللحم الاحمر والابيض الذي على الظهر والجنبين جنس لاتفاقهما في الدسم المقصد ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار ويحتمل كون الشحم الأبيض كله واحد سواء كان من البطن أو من الظهر أو من العليا الشيء الذي يذوب بالنار لأن اللحم ما يذوب في النار إذا قلي في النار يبقى على ما كان عليه. بخلاف الشحم إذا أذيب في النار ذات صار ماء صار زيت صار دهن فقال ما يذوب في النار أصله يعني وإن اختلفت أماكنه فهو جنس واحد وقد قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت فهورهما الشاهد من الآية أن الله جل وعلا سمى الشحم الأبيض كله شحم ولهذا استثنى منه الشحم الذي يكون على الظهر فالله جل وعلا سمى الشحم كله في الحيوان سواء كان شحم اليه أو شحم مثلا في البطن أو شحم على الظهر سماه الله جل وعلا كله شحم واستثنى منه بعض أنواعه فدل هذا على أنه جنس واحد نعم فاستثناه من الشحم. فصل ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمنتبه هذه مهمة يحتاجها الباعة كثيرا ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه مثلا خاتم فضه معه فصوص ما يباع بدراهم لأن الفضة والدراهم شيء واحد ومع الخاتم زيادة فص خاتم ذهب ومعه فص ما يباع بذهب لكن خاتم ذهب فيه فص غير فضة مثلا يباع بالدراهم بشرط أن يكون يدا بيد فمثلا شيء ومعه آخر ما يباع بجنسه خاتم فضه ومعه فص لا يباع بخاتم فضه اخر آخر ومعه فص سواء كان من نوع الفص الأول أو يختلف عنه لانه ما ينضبط على هذا تساوي الفضه مع الفضه مثلا خاتم ذهب او قلاده ذهب فيها فصوص ما تباع بقلاده ذهب اخرى فيها فصوص سواء كانت من نوع الفصوص الاول او تختلف لانها ما تنضبط إذا أردت أن تبيع ذهبا فيه فصوص بجنيهات مثلا فلازم أن تخلع الفصوص وتزن هذا وهذا أردت أن تبيع ذهب فيه فصوص أو خرز أو أي شيء ما بدراهم يجوز أن تبيعها كذا لانه ما يشترط في هذا التساوي ولا يجوز بيع ما فيه ربا كذهب وفضة وتمر وشعير وبر قالوا على هذا مثلا اذا كان عندك بر حنطة فيه شعير ما تبدله بشعير ولا تبدله بحنطة لأن الحنطة مع الحنطة ما ينضبط موجود الخلط الشعير مع الشعير ما ينضبط لوجود الخلط